Ивтас, он је pan io om viquallemkulu viku senbb Pitä الذين آمنوا سخر في قلوب الذين كفروا يرعبون بانقرب فلقا ان اغم شان خول الرسول و من يشاغق الله وعسله ba نَكَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُؤَدُّوهُمُ الْعَذَابَ وَمَن يُوجِدْهُم يَوْمَئِذٍ محرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة أو متحيزا إلى Hvala što pratite